مالي وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما, على القبور مسلماً قبر الحبيب فلم يرد جواب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا قلت الاحبابي انسيتني قلته الاحبابي قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وكيف لي بجوابكم, وكيف لي بجوابكم؟, وكيف لي بجوابكم؟ وَأَنَا رَهِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَابٍ أَكَلَ التُرَابُ مَحَاسِنِي فَنَسِيتُكُمْ أكل التراب محاسني فنسيتكم وحُجبت عن أهلي وحُجبت عن أهلي عن أهلي ان تراني فعليكم من السلام متقطعه مني مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحبابي